وَإِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ حَتَّىٰ تَوَلَّىَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَمَثَّلَهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَنُصْلِحُ لَهُمْ مَا فُتِنَ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن 124. واتنصروا الله ينصركم ويفبت أقدامكم 125. والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم 126. ذلك بأن مكرهوا ما أنزل الله فأحبطوا أعمالهم 127. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يذخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم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 114. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه 115. وأنهار من خمر لذة للشاربين 116. وأنهار من عسل مصفا 117. ولو فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم 118. وخالد في النار وسقوا حميما فقطع أمعاءهم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 وَيقول الذين مَمْ لَولانُ الزِلَ سورَ فَذاَا إزِلَ سُورَةٌ, سورة مححكَمَةُ وَذُكِرَ فيِيه القِتَالُ عيتَ الذيينَ ف قُلوبِ م النَّرَب رييتَ الذيذينَ ف قُلوبِ مَِّ رَضُم يَوظُرونَ إلَكَ نَغمَوْش عَيْهِ مِن الْ المَوْوط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 أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أطفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملا لهم ذلك بأن قالوا للذين كرئوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم اسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضرعون وجوههم وأدبارهم ذَلِكَ بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانهم فأحبطوا أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضوانهم ولو نشاء لا ريناكهم فلا ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا لن يضر الله شيئا وسنحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيع الله وأطيع الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا عن كفار فلن الله لهم